لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يخبر الله سبحانه انه طرد الكافرين من بني اسرائيل من رحمته في الكتاب الذي انزله على داود وهو الزبور وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنجيل ذلك الطرد من رحمة الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والاحتداء على حرمات الله الإنسان حينما يؤدي الطاعات فهو يستجلب رحمة الله والإنسان لما يدعو إلى الله فهو يستجلب رحمة الله تعالى اما المرء لما يعب الخطايا عبا فانه والعياذ بالله يبعد نفسه عن رحمة الله تعالى فربنا يقول لعن الذين شهروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم اللعن هو الطرد من رحمه الله تعالى فربنا بين ذلك بما عصوا فربنا بين أنه بسبب العصيان وكانوا يعتدون اي يعتدون على حدود الله تعالى ثم بين ربنا جل جلاله بعضا من ذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعل لا ما كانوا يفعلون من خطاياهم وعدم انشار المنكر فعدم انشار المنكر من اعظم المنكرات كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المعصيه عن ارتكابه المعصية بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفونه من المعاصي والمنكرات لأنه لا منكر ينكر عليهم لساء ما كانوا يفعلون من ترك النهي عن المنكر ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفر من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم ويعادون, ويعادون الموحدين ما يقدمون عليهم من موالاتهم الكافرين فإنها سبب غضب الله عليهم وإدخاله إياهم النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا هذا صفه من صفات الكفار والمؤمن يقرأ هذه الصفه حتى لا يقع فيها ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم هذا العمل عمل في غاية السوء أن سخض الله عليهم وفي العذاب هم خالدون فالإنسان يبتعد عن الأمور التي تسخض الله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسق ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه ما جعلوا من المشركين أولياء يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمن لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أulia ولكن كثير من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته وولاية المؤمن إذا عاد الإنسان يعرف لوازم الإيمان ومن لوازم الإيمان أن يحب الإنسان في الله وأن يبغض في الله. لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون لا تجدن ايها الرسول اعظم الناس عداوة للمؤمنين بك وبما جئت به اليهود لما هم عليه من الحقد والحسد والكبر وعودت الأصنام وغيرهم من المشركين بالله ولتجدن أقربهم محبة للمؤمنين بك وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم إنهم نصارى وقرب مودة هؤلاء المؤمنين لأن منهم علماء وعباد وأنهم متواضعون غير متكبرين لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه. المتكبر إذا لا يصل الخير إلى قلبه، فليحذر المرء الكبر، وليحذر الكبرياء لأنه مخلوق، والمخلوق عبد للخالق سبحانه وتعالى. والذنوب التي يرتكبها الناس هي من الكبر، فكان الإنسان تكبر عن أمر الله تعالى. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وهؤلاء كالمجاشي وأصحابه قلوبهم لينا حيث انهم يبكون خشوعا عند سماع ما أنزل من القران لما عرفوا أنه من الحق لمعرفتهم بما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام يقولون يا ربنا آمنا بما أبدلت على رسولك محمد فاكتبنا يا ربنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة على الناس يوم القيامة من فوائد هذه الآيات أولا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للعن والطرد من رحمة الله تعالى من علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله موالاة أعداء الله توجب غضب الله على فاعلها شدة عداوة اليهود والمشركين لأهل الإسلام وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالمودة للإسلام لعلمهم أنه دين الحق هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد